كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إِن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من علقه ثم من نطغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء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 ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حر فإن أصابه خير لطمأن به وإن أصابته فتنة لانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة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 ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار إن الله يدخل الذين آمنوا الصالحات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد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 والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر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 يُصَهَّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالجُلُودِ وَلَمْ مَقَامٌ مِنْ حَتِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُ أَعِيدُ يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ مِنْ فِيهَا وَذُوقُ عذابِ الحَرِيقِ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 ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بوانا لابراهيم مكان البيت ان تشرك بي شيئا وطه بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود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 ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح أو تهوي به في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن نها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ولكل امه جعلنا من ليذكروا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من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 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر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 فكيف كان نكير فكأي من قوية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها فكأي وفي أهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها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 وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ ربك كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنَّهُ يَوْمٌ مِّن قُرُونٍ أَمْلَيْتَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ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 فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم الحكيم وإن الظالمين لفي شقاق بعيدا وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ لَهُ عِلْمُ الْعِلْمِ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَتُخْبِتْ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أنت تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بمنزل رؤوف الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم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 وإن يسلبهم الذباب سيئا لا يستغنقذوه منه ضعف الطالب والمقلوب ما قدر الله حق قدره إِنَّ الله لقوي عزيز الله يصطفي من الْمَلَائِكَةِ رسلا وَمِنَ